لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول دال، أول دال، ويا، فينطق هذا مدّي أو مدي، يعني مدّي بإسكان الدال أو مدي بكسر الدال، ويا هو مشدد في اللغة وفي لغة مسهلة وهو ساكن معروف. يخرج من ثوبه الظل من قبل مرة البالغين عند التذكر أو إثارة الشهوة وهو زائر نقيق سجاجي شفاف يوجب الحدث الأصاب ويوجب نجاسة في البدن والثوب فهو نجس بإجماع أهل العلم ويزال من الثوب ويزال من البدن وينقض الوضوء. عنه الأحكام لذا ذكر المؤلف قوة أورة المؤلف الحديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلاً مبداعاً أي كثيراً المدين وصاب في المدين كثيراً فأردت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام فاستحييتني أن أسأل لمكان ابنته مني لأن علي رضي الله عنه يتزوجه او زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فاطمة وهذا السؤال المتعلق بالمذي له تعلق بما يدهر بين الرجل وزوجته فاستحى علي رضي الله عنه أن يسغل النبي عليه صلى والسلام عليه وسلم لأنه متزوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر يتعلق للمرأة فاستحى من ذلك och jag har fått en kille ira medan en kille ira medan jag fick en kille ira medan jag fick en kille ira medan jag fick en kille ira medan jag en وفي بعضها ويغسل. في هذا, هذا الجواب دل على مسألتين. الأولى نجاسة المدّ لأنه أمره لغسل. والثانية أنه يغسل موضع إلا يكفي غسل فجوة الخالد بين ذي. فلا يستنمط منه للبول فالبول يمكن للإنسان أن يستنمط عنه بحجر أو من دير أو خشب أما البذيء فبالإضافة ذلك يتاعد أن يوصل معه الفرد على الرقم خاص به ولهذا هذا الحديث بيّن أن في هذه المسألة التي أنول بها المؤلف وفي الحديث مسائل أخرى منها أن الإنسان يستهيب من أهل زوجته أن يذكر أمامهم ما يتعلق بالنساء، وهذا من المرؤى فمن عدم الأدب أن يذكر الإنسان ما يتعلق بالبنى عند أصهاره الأمر الثاني أن الفتية تجوز بالوكالة فيجوز أن تذكر من يستفدي إذا كان يضرب السؤال والجواب، فعلي رضي الله عنه أو كلام من الأصل، وهذا إذا لم يكن قد حضر، وقد يكون علي رضي الله عنه حاضراً، فصارت الوكالة في مدبب السؤال وأما الجواب فسنعه علي رضي الله تعالى عنه مباشرة على كل حال. هذا هو حكم النبي نجس يُغسل ويُقُم الوضوء ويُغسل معه العضو أو الفرج نعم الحديث الثاني عن عبدان في النعم عن عبد الله في زيد في عاصم المدينة قال شكر النبي صلى الله عليه وسلم شبه. الرجل الرجل شويا شكياء من النبي صلى الله عليه وسلم الطجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصنف أحدهم حتى يسمع صوتا أو يجب ريها ثم أورد حديث عبد الله بن إحاصي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سألوه وشكوا إليه أن الطجل يجد في بطنه أو يشكه في بطنه بالشيء يعني كأنه يشعر بغازات تتحرك في أمعانه فهل يخرج من الصلاة لأجل حركة الغازات في أمعانه فقال الله عليه الصلاة لا يخرج حتى إذن ذليحاً أو يسمع صوته أي لا يخرج من صلاته ولا يحكم ببطوان طهارته أو صلاته إلا بغين فهنا عندنا الضجل تخرى في الصلاة على يقين فحدث له شك فهل هذا الشك يفسد اليقين؟ الجواب لا؟ ومنه أخذ العلماء قاعدة اليقين لا يزول الشك فأنت على يقين الله فلا تقطع هذا اليقين بذرة شك إلا بيقين جديد والمعبر عنه بقوله يسمع أو يسمع إلا يسمعك بيقين تاني يفضع اليقين الأول وهنا فيه مسألة عند القرآن يذكرونها في الشك في الطهارة فمن شك في الطهارة ماذا يفعل؟ من شك في الطهارة ماذا ما؟ يفعل؟ الشك في الطهارة على جمعين إما أن تتيقن الطهارة وتشك في الحدث وإما أن تتيقن الحدث وتشك في الطهارة وفكرة الحالتين أنت تعمل باليقين وتطرح الشك فمن كان على يقين أنه متوضع ثم شك هل انتقض الوقو أم لا فرّه متوقّر ومن كان على يقين أنه ليس على طهارة ثم شك هل ترمضاً أم لا فإنه على قيد طهارة إن اليقين في الأمرين هو الذي نبني عليه فهذا حديث عبد الله بن سيد وأراد المألف منه أن يقول إن المسلم لا يحب طاعته بمرد الشك، فإنما يبى يقينه حتى يحصل له يقين آخر. نعم. الحديث الثاني عن أميقيس بن فلمة ابن دمشق صلي الله عليه، عدد عدد ابنها صغير لم يأت الطاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلس الرسول صلى الله عليه وسلم في حبه. فبال على دومه فدعى بماء فنظهر فنظهر على دومه ولم يمسه فذهب عليه وفي حديث عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أودي بصبي فبال على دومه فدعا بماء فادبعه إياه وللمسلمين فادبعه دومه ولم يمسه طيب هذا الحديثان حديث مقيس بن عنسٰن على سبيل أخوة ركاشة بن محسن رضي الله عنهما هي عنهم بيس وركاشة وحديث عايزة رضي الله عنها وعن أبيها كلاهما في ركح بول الصبيل البول إذا كان من بالغ فهو نجس بإذماع العلام لا يختلفون أي كبير وإذا كان من صبيل فكان من صغير دون الفطام فهو إما يكون من ذكر أو غلثة فإن كان من غلثة فحكمه حكم بول الكبير وإن كان من ذكر فحكمه يختلف يحكم من جسده، ويخفف في الطهارة وَيُضَحَّرُ بُمْجَرَةَ النَّظْرِ والرش، وهذا ما أفاده الحديث أم قيس حديث عائشة رضي الله عنه فأم قيس أتن به الله لم يركل الطعام يعني رضيعه فجلسه النبي عليه الصلاة على حجره على رجليه البال على النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أدبعهما في حديث عائشة فنضعوا بالماء ولم يرسلوا إنما اكتفى بالرش هذا ما كان على شرط المألف وليس على شرط المألف الحديث المتعلق بالغنثة أو حديث صحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يمسل من بول الجارية ويوم ضرب من بول الغلام فالغنثة الصغيرة التضيعة يُغْسَل بولها الكبير والصبي الصغير الرضيع الذكر يوم يكفي في بوله الرشد اجتماف على النبال صلى الله عليه وسلم وكما قال هذا مقام التخفيف على المكلفين نعم الحديث الغالث عن الاسم لمالك رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابيهم فمال في طائف في طائفة النسج فزجره الناس فمهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلوب من ماهي تغذيق عليك لقد قلت أما أم حدث أنس فهو في بول الكبير يا أحراري فقال في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله بلوًا أو سجدًا لمن ففعل فدل هذا على مسألتين الأولى نجاسة العول الكبير وعليه الثاني أن العول لو كان في الأرض يكاثر عليه ما خطبته ويمكن أن يجرف حتى لا يبقى له آخر أيهما سهل على الأرض فعله أما إذا كان على الفوش فلابد أن يغسل أنها ليست لا أصيحة الأرض ولا يمكن أن تخضع لأنها تُسِت فالشاهد أن هذا الحديث على هذه المسألتين ثم في الحديث مسائل أخرى تربوية وهي أن هذا الرجل الأحرابي من أهل الأحراب من البادية هو أهل البادية عندهم أشيء من الجفاء بعدهم شيء من الجهد في أمور الحاضرة، هذه تصرف تغيت صرف في بعضهم، هذا يحتاج من الداعي إلى نوع من الرحمة في توجيهه ونصيحته، فهو قام يقول في طرف المسجد، فزج الناس وحمه بالضرب، فنهاهم من فعل سفسر، وقال ما أوجب لا تزرموه أي لا تبقعوا بولا إنما بعثتم ويسرين ولم تبعثوا, تبعثوا منفكرين ثم تركت حتى قضى بولا فأمر أن يصب على بوله الماء ليقهره ودعاه فقال له يا هذا هذه المساجد لا تصرف شيء من المذر إنما هي للذكر الله وتلاوة الله فحصل بهذا دعوة هذا الضرف ورصحه وحصل بيان الحق وحصل إزالة الشر. أما لو اتبع الناس غير هذا فإن الحق لا يقبل والشر يزال وقد يفعل هذا بعض المتعجلين من الشباب، فيغلب على الجاهل أو من يقع في خطأ، فيسبب فتسبب هذه الغلطة تمادي الشخص في خطئ، وتسبب نفرة بين الداعي والمدعو، وربما أدت إلى فتنة من سبب وقذار. وأعلم سبب جهدهم بالطريق الدعوة إلى الله تعالى، فإن دعية لا بد أن يكون رحيماً بالناس، والله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: فبما رحمن من الله أنت لا، ولو كنت فضلاً قال: إذا قل لم فض من حولك إذا كانت الخضاب والغضب. تجعل الناس ينفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا ينفضوا من داعية وهذا لا يعني كل حال دار كل حال، لأن بعض الشباب يظن يظن أنك إذا تعودت إلى الزحمة والنطف أنك قلت لا تتعود الناس هذا من الجهل الثاني فهو ما الجهل النوصل احنا اقول لابد من بيان هذا لا مجامل انت فيه ولكن لابد من الرفض والوقف في بيان الحق حتى يقبل ثم الامر المعروف النهر مكر من قواعده اللا تأمر لمعروف على وجه مغيث مهروف اي مهروف شرح وَأَلَّا تَنَاعَمُ مُنْكَرٍ على الوجه يُسَبِّبُ مُنْكَرٍ مما قال الفقهاء أن الصحابة رضي الله عنكم لو تركوا من نبي عليه الصلاة والسلام فررقوا هذا الرجل أو سيروه وفطعوا بوله يترتب على ذلك من النفاسد أولاً بدلاً ينجس مفضع من الأرض سيضوء فينجس ثوبه وبدنه وأكثر من طمعه ثم يقاضي عليه مروراً فيضربه ثم تصل بينه وبين عبلاه مفر ولذلك قال رب العذاب نفرين فقول هذا المفسد كان سدمت لو أن أردنا أن نزير المفسد الأولى لأنص. لكن البيعي صلى الله عليه وسلم حتى ملا منه مفسدته هذي ويقول في المسجد في مكان واحد دفع للنقاصد الشفيرة التي كانت ستحصل له أن الهضم تم بغير هذه نصر في حديثنا عبد الحديث الخامس عن أبي قرين الله رضي الله تعالى عنه قال سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطر الخمس الجدن والاستئذان وقصر الشارب وقدم الاظافق ولحى ابوا بلد فلت شوابات هذا الحديث قدم به الفارليست هذا الباب لأنه يتعلق بخصار الفطرة وخصار الفطرة لها تعلق بالقهر ما يزال في الختان قد يكون عائقة للتطهير وكذلك المغافر إلى طالت، قد تختزم بعض ما يصحى التطهير والشعر إذا كان في الإحطيم أو القبل أو زاد فنزل على الاستفاع إلى غير ذلك فهي خصار الفطرة والفطرة السنة والملة والإسلام الإسلام يسمى الفطرة فمنه قبل نبعه صلى الله عليه كل مولود يولد على الفطر عين الإسلام، فبرأو يهوي دنيه أو ينصتله أو يمجساني ولم يقل يعسدي ماه لأن الإسلام والفتا، التي ولد عليها، فهذه الخصال رأسوثرة في غيرها لكن هذه رأسوثرة، وأولها الفتام، ثم ندف أو هي لذلك إن الخصال. الاربع أفران نحن نبدأ بالاربع ونحب بالغان بالاول الدوائدان قص الأضفار يشمل الرجل والمرأة والأضفار معروفة أضفار يديني وقدمي تقص بصفة دورية كل ما غارت هذا ما فيه من موافقة في الطلة وفي التمليث وفي التخير وفي من العساة والأمراض الذين تختزهم وهذا من الطب اللقائي الذي تضمنته الشريعة في طياتها ضمن وكذلك حلقه العنى ويشعر الخشب الذي يموت على قبر الرجل والمرأة وهو دليل على أولوه فهذا إذن يستوي فيها الرجل والمرأة ليحلق ويزال الثالث هو شعر جمعين ويستوي فيه الرجال والنساء وكل هذه الجمهور وقت لها النجال صلى الله عليه وسلم وقتاً أقصى فمن تركها حتى تبلغ الأرض بعين واجب عليه أن يزيدها وإن زالها دون ذلك كان هولى وحب وأما ما يفعله بعض الناس من إغالة الشوارع حتى ربما أخذ لها من النهيا فهذا من حالة جائنية يجب ترقيته فمن الفطرة قص الشاردة ويحفظها وأما ما يفعله بعض الشباب والشابخ من إغالة الأطفال فهذا من مشابه الحيوان وهو منع عنه أيضا. ومخالف للسنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه زين فكل ذي فقرة سليمة لا يرى في طالة الأنفال زين وإنما الشيطان يزين للناس أو لبعض الناس الباطل فيرونه مزينا أو فيرونه مكتولاً وهو في الحقيقة قدير من هو مرفوض بقية الكلام على فالختان للرجل او للذكور لم يختلف فيه أهل العلم، ولم يختلف في وجوده إلا بعض الأقل الضعيف، والختان الأنثى لم يختلف العلماء في مشروعيته، فقد أجمع القاطع والمسته على مشروعية ختان الأنثى. فَمَنْ أَنْكَرَ خِتَانِ الْإِنَاثِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعِ وَمَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعِ فَقَدْ ضَلَّ على ذلك لما هو رحمة الله وغيره من أهل العلم وهذه مسألة دقيقة تخفى على كثيرين تكلموا في خِتان الْإِنَاثِ في الفضائيات وكتب عنها أو عنه في الصحف وفات عليه أن ختام الإناث أرض مجمع عليه لم يختلف فيه العلماء ولم يخالف فيه علم وهنا أتعجب بعض الناس إذا رأىك وافقت بعض الأئمة وخالفت واحدا أقام عليك الدنيا وما بعدها فما له معنا خالف ليق الأربعة والصحابة والتابعين وأمة الفتوى إلى إلى هذا الحصر هذه مسألة مهمة للغاية من بينها فيحرم على أي جهة سواء كان سلطان أو والي أو مجلس طبي أو مجلس تشريع هل يسن قانونا يحرم اختيار الإناث في جملة من التفاصيل؟ وينفعل ذلك كان ما فعل كان ما عله باطل وقال النبي عليه الصلاه والسلام لا طاعه لمخلوق في معصيه الله ومخالفه اجمال معصيه هذه المساله المساله الثانيه يجب التفرقه بين ختان الهناف الشرعي والصوره الاخرى وأشهر الصور للغفرة ما يبرد بالفرعون فلعلم أن الختال الفرعوني في شريعة الإسلام حرام ومنكر يجبوا وأقفوا ويأثم فعلوا ويعابوا ويدان فمن ختنت من النساء خِتاناً فررانياً فقد أزمت ووجبت عليها التومة ولزمها أو لزمها الختوة لله الله وعلا ولزمها دية كان نص على ذلك المهداماً وغيره لأنه خِتاناً فررانياً يقطع او يزيل من الفتاة جزئين اثنين فيهما دية كاملة فكل خاتنة فرمعونية ينسمها دية في كل ختان وعليها التوبة وعلى ولي الأمر من يؤدبها ويمنعها من هذا لكن هذا الختان الفرعوني لا نمنع معه الكتان اشترك وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس وأصل حامل لواء محاربة الكتان في بلدنا جمعيات علمانية مشبوهة وانخذع بها بعض الإسلاميين الكبار فساروا في سيرها في هذا الأمر شعروا خمم يشعر وكان الواجب أن يفرقوا بين ختال الفرعون الباطل المنكر ومن ختال الشرعي وكل ما يذكره في السمينارات والمؤتمرات والكتابات من أضرار ختال الأنذة وهو ختال الفرعون وأنا أتحدى أي طبيب في الجنة أو أي كاتب أو مفكر أو مثقر أن يثبت ضرراً وواحداً لخفاء الشرعي يستعي كيف يأخذ لي معلص الثراث ويجعله رأساً فضاء ويقول مدرّاً هذا مستعيد وإنما المدرّ الخفاظاً الفرعوني فيقول وكيف نعرف الخفاظ الشرعي أقول الخفاظ الشرعي موضح في كتب الفقهاء بالتفصيل. ومعلوم في كتب في كتب أهل التشريع نوتن ويوجد من المعاصرين في بلدنا من يعرفه ويمارسه من المسلمات فكان الواجب على من كان على رأس هذا الأمر أن يبين حرمة الخفاض الفرعون وأضراره وأن يبين مشروعية الخفاض السنش سرعي وأن يبين كيفيته bal an taga markis för att träna kavaler på en metod för att få till stånd och vi har människor på dem i olika länder och när vi är på våra resor och vi är på våra resor och vi är på هذا يسأل واحد وعند علاقة لكم من المدون ما أفضل كتاب الإلم خلاف الإلم الأربعة في المسائل المغني في المدامة يذكر خلاف الإلم الأربعة كتاب المجنوعي النووي يذكر خلاف الإلم الأربعة إلى التاسع هو من التعليم النووي ثم أكبره بعض الشافرية كتاب أبو عمر بن عبدالضل الاستنكار يجمع فينا فلأ يتمنى رقع بهم وعصف لكل من أتى بعده حتى من المدامه ومنه وليه وكتاب ابن رشد من المتهم وهو قد اعتمد فيها نظن على الاستخداطي الهلافة بحضر ابن عبدالرط والطور المالكي سؤال آخر كان سيادة إن شاء الله في الباب الأطعمة أكلوا لحمد فيل والقرد واسترمالوا عجل الفيل كحوريه بالزين أكلوا لحم قرد والفين حرام وهي من عبود الصباح المذكورة في المذكورة حرامها في قبل الله تعالى ويحرم عليه من الصباح فالقيادة والفيلا والحمير الأهلية كل هذه حرمات لقولها أما سب الفيل فلا طاهرا لعد الفطائعات واحدة ما لا تحن له لحياة فهو والشعر والصوف وناب الفيل فعلي الطائرة لا حياة فيها أصدق هي فيه هي في الفيل ميتاً فإذا خرجت فهي ميتاً فلا تترى عليها أحكام الميت برد أسدها فهن الطائرات من الطائرات لا بأس من استفادة منها والله أعلم